بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي آخر أم قسمة درسي عن ذهن فقط من كل اشتغال كيف يقول له مواردك كعامل مفهول به وجوباً محظوظاً ثالث اسم أضمر عامله بشرط تصفيره بفعل يذكر بعده يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضليده اسمك عاملك مقدرة بمشرتك بفعليك بشميع ذكر كريتا سير في يده كأو فعل مشغورا لعاموكدا لو اسمه ببني عاموكدا لو زميله بحيث لو صلت عليه لنصبه فجريك أجرد دسي لو زميله روت كريته مسلتي بين بسر او اسمه بدون منصوبك مثلا زيدا اكرمته كذيرا مثالا زيدا منصوبة باكرمتوك محزوب كاما اكرمتوك في السيريكات اكرمتوا ابن زيدان مستقيما امرؤكا كنت امرؤي بن لوزير. في الجمله تاجر بثواب ابن لوزيره ومسند يكن بمل زيدان يعني اكرمتوا هو غلاوين يثمر على زيدان اتاني فإن سبيك. فان منصوب بفعل محذوف وهو اكرمتوا. زيد منصوب بفعل المحزوف فعباره اكرمتوا ويفسره الفعل المذكور بعده او اكرمتكم فشون يا زكريا تفسيرك هذا؟ في جمله فهو أكرمته ولهذا البعض يفروق أنفسه أن بعض الرفع الجلي فريهس نحو تفصيلية بيان كليه نحو عنيش خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون سورة النحل والأنعام خلقها ذا خلق عمليا ذل هكاك كذبوا أنعام الذي جم مشغولة بعمل تدل النوزميلاء بس أنعام أعلناك ومجعول عنه يجب مفعولك كعاملك كريميك يعني خلق الأنعام خلقها أولا أصبك ينظر والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعمل الماهدون لذلك السماء وأرض مفقول النبو عاملك محصوف كبشونيانا تفسير كريته السماء بنيناها بنينا عمري تدير لها كايدنا هوني عملكا للسماعات فس بنيناك محزوف فس يا فرشنا عمري تدير لزميرك ها ايدنا هوني عملكا لأم أرضاء فس فرشناك برلأم محزوفة وإتركت ثلاثة المنموني هزل قرآنك سديقتك مواردك شهداك الدرس الثاني عشر درس الدوانزة الرابع مما يخزف فعله وجوباً المنادة بحث من المفعول به قلبك وعامل لك أن وجوباً حسب كريد شو هذا سبب وثمان سنة القياسية أما آخرين دانياً كعبارة الله منادة شو المنادة لحق غدام القلبية كعامل لك المحصوفة المنادة اسم مذعو بإحدى قروف النداء التالية منادة اسمك كقابلة كريد بيك الآلم حسب النداء لك واتيت يا ايا هيا اي والهمزه المفتوحه يعني ا نحو يا عبد الله يا عبد الله اي عبد الله اما نحروف النداء كانك مجال الجيل المخصوصي كما قالت لك عبد الله يعني ادعو عبد الله حاكم يا عبد الله يا باشا وسبيل ونادي عبد الله شكرا وكبابه لدينه وحرف نداء قائم, قائم مقام ادعو واطلب وأنادي حرف النداء قائم مقام كلمه ادعو يا اطلب يا اصر بجن و انادي وقد يحذف حرف النداء لفظا أجل جريك منادارو روشن بيت عن نداء لك رياي لفظه المتخنيه حرف النداء قد يختفى في نفس قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا لماذا في سياق النقاشاكين وختي أو حنور الصواعية جنكي عزيز مثل أياد وسأبد أية السليبي بناهي يوسف درعته شو أبي الرفيعتات يجي يوسف أعرض عن هذا يوسف وهذي هي المطلوبة أعرض عن هذا اللي هيش في بحثي ده مثلاً بفارسية كردية إمرو يجين فراموشكل أعرض عن هذا دقيق من عادات يعني اليوم كأن مطلوبة فراموشكل للابا، كانت تجربه من الممكن ان تكون كنت من الخاطئين جا واستغفر لي ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون استغفر لي ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا الیش خیابان بچه نکیج استاغفری لذت بکی. و یوسف تجی امطلاط فراموش کردی که ندیده بگر نشنیده بگر. وو خارج نکیج جیو آم کار غلط کرد که تازه خراب کرد. اگری مفهوم کی ام بی؟ دیل را بیاری یوسفو یا نیا یوسفو. مناداتشون که مفهوم معرکس مبنی کیاد تضم و محلال منصوبه. تدوایی اخویم. عرضیش فعلا امر و فعی انتاز. آن هزار مفعول بهی غیر سریحه. شوک جارو مجرور مفعول بهی غیر سریحه محلال أعرضه. أقسام المناداة. أقسام المناداة. ينقسم المناداة إلى الأقسام التالية. مناداة. إيه أمتى يك. المفرد مفرد المعرفة مفرد معريف يعني كلمة مفردة. فمعناها وكهينا. مزافنية. دي مفرد لمقابلته. يجمعنية. مفرد هلا مقابل مزاف وين المناداة كمان مزاف نريد. أجل شفت لم حالطا يبنى على علامة الرفع أعوبنا ذا أقل للجميع كان مرفوع واقع به بي. مثلا بيتفاعليك بيتناعي تفاعليه بشا علامة الرفع كيف آين هارب لسا رأوا مبني أكيدوا علامته مثلا والكلمين زيد زيد إذا من وقتك مرفوع يجين جاء زيدون بناكي لسن زمت جادوا لأنا زمت وقت مبنيئك ريالها لتزم مبنيئك المناداء معرفة يجي يا زيدو مبنيئك ريالها أخبرني يا زيدو يجي يا زي حرف زيدو به محزوف يا مقال زيداني لحالة تسمية اگر مرفوع به ألفك على متراف إيمية يجين جاء زيداني زيداني ألفك على مترافة فاعلية واختيك واقع عليه مبني لسر ألفك يجين يا زيداني يجين يا حرف زيداني منادىش مبنية لسر ألف جاء يا زيداني بسريك ومفعول به غير السريحة محلا منصوبة متعلقة وناديك محزوف يا والواري ما بني يسألوا ما هو علامة واو كعلامة رفعبوها وقال يا زيدونة وقال يا زيدونة واو زيدونة على المطرقة فعليه إيسان يأتي يا زيدونة إيثال زيدونة ما بنيه واو وقال يا زيدونة محلا منصوبة مفعولة به غير السريحة متعلقة با. وناديك مقدرة ويأمتها واو هناك دائما معرفة إيسان بحث في المطرحة يأتي ويخفضوا بلا من الاستغاثة منادى مفرد المعرفة مجرورة بيت يخفز وين يجره مجرورة بيت نوصي للام الاستغاثة بيت بيت الاستغاثة ببادك ترى لأنواع الفرعي كجياء بيته لباب اللداء واختي كسيك هواي اللي هو وعوي كوا بيته بقيته دا وكتريتها بيته الاستغاثة يعني فياد راسي جاء الاستغاثة في فياد راسي ديار لأصول جهانبيني الدينيان لما وراء عالم الشهادة إلى عالم غيبة واختيت الأسباب والمسببات فقد اختصار في هذه الأخوة أشيء استغاثة والتحوض فرياض غصيفة قد نخواب كلية هاورنا غير أخوانها كلية أما لعالم أسباب كعالم تعاون على البرر والتقواز عالم أخذ أسباب عالم استاكدن كان أرغبك كخوابك أردينها حوارك الذي جانا لك لفهم الشوق <تصفيق> إيش قارئينيها؟ فعشان مثلاً أعيشها لو سر كذا يكلف هذا كتعاونية و هذا عام كشكب كفتة خوارو. تقولي لو حوارك يجي دهبي داوامي دعوة ما يلا عام كشكب كفتة خوارو. هو درس كلي باستغاثي أبوك على وعي. في الياض ولي أو فرد على محد ذي أسبابه. أولاً دنتوا او او نقعوا. او هابتو ولا يفسك حوارك إذا النفار دي كمان مردها إذا صنع إلى محدودي خارج بوا يار الحاد المسافة دي ونيه لمكانك كوس صوتته في جنبه. مثلاً يروح حوارك يفسك لك زي على شركة لواديته. أما نقشتي غير مشروع لأن موارد الاستغاثة لك إنك أجر عاجها نبكرين لمصاري الشركة. أنا استغاثة كرينة أجريت معني أهمي موردنا زر بنت هذي حداك وادمان. شو حوار الأخوات كذي شو بغير أخوات؟ في إجراء استغاثة، أنا أنذرحو كهوارتي لك هسيك بيتودي تداوكزيت له. جاء، أنا مع بيئة في إجراء هذا يا كا كحرف نداز يدل على في حفي استغاثة، للاك متعلق معناك بأوناديا وللا متعلق أما منادقى. منادقى في إجراء يعني او أو النامك كتير في لا من استغاثة. مع <تصفيق> أن القوى كريهة لكثيير جذبوا يشترن او كثيترها، أو كثيير قوى لي أكريات كب يعني بوك وما كردن بع، أو قوى كريهة في مستغاث له، يعني استغاثة ك بخاطر أو إنجامه. فرم نقيب عن تردي بسكا. لا من كثيتر مستغاث أجهم جمغ لا مستغاث لهو عشيك كسرة بقلي، بويا أميال مفتوح كرجال أميال كسر لحالك حنتي لا مجربا، بوأو مستغاث به لمستغاث له جا فيه دوام. ما شاء الله رح يا لله للمسلمين يعني حواركم استغاثةكم لالله كبير بقيت لا مسلمان جلا. أم جونيت اللي لك ما بيتكبيتين يجين جا لا استغاثس لامكن لام الله مستغاث ياو. جاء لا يجب عليك بسريك نقول لذلك هو مفعول به غير السريحة محلا منصوبا متعلقا باستغيثوه إذا إعرار تريشي هس اي شوكا اقل أعوزي دينة وشاركين كريلا ببوه لامك ومجهور بوه ورشورك هرمو في المعرفة لواقع بنايك لزرزمي شي هس يعني ابو زيدينه ما دليله ترزميجا جبار حد لولا اياه مفرد معرفه كمان مشي الي لي للمسلمين دعائكه كبشونيات ريم جارو مجروره مفعول به مفعول له هو مفعول له هو غير صريحه محل منصوبه اشير متعلقه به استغيثوا استغيثوا للمسلمين جاء وقت واحد تيرين أمنا من استغاثنا أو ألفك بآخر يوم الحققين ويفتحوا بإلحاق ألفها مفتوحة أو زيدا. عدر ألف استغاثنا فيهوم الحقق ترجوك وقيا زيداه يا زيداه هل يعني زيدين فقط يا زيداه يا زيد كان مبني لاتصرف ما ولي لولا بالله ترى الفان شو كالف مختزي فالحي ما قبل غير مبني لثك الحريا محلها مش منصوبه ان فكانت استغاثه ها اكلها شكلي بيرزيت ها مش استغاث نوع جمله من منادى منادى مضاف منادى مضاف يعني بشون من مناداه كده مضاف إليه يواخ ابي منادى مضاف الجوزا هميش حماجه منصوبه وليا عبد الله يا حفريداس عبد مناداس أو زا الله وزاف إليها. يا خالق السماءات والأرض يا حفريداس خالق مناداس سماوات وزاف إليها. يا أرحم الراحمين أرحامك مناداس لبرؤيكم منسو ببرؤيكم مزافا وراحمي مزاف إليها بسويت منسو بخير لهم. شيء المشابه للمقاص شبيه مزافش شبيه مزاف في بحرت الله منادائك هو اصل التركيب كمان كما ورد من قرر ادري تركيب اضافي ميا نرى عبد الله التركيب اضافيه عبد مزافه الله عز وجل الى كمورد من قرر من قرر منه عبد الله هو اصول هو تركيب كمان تركيب اضافي ميا ولكن له نوعا تركيب مثل عوامله اشاره ما ذكرت اسم فاعله يا اسم مفعوله يا اسم مشبهه يا فعل تفضيل يا مصدر كي يعمل عمل فعله أما وفعلك يصيحك لكي معمولك بيغم مثلا إما إنجين زيد حسن وجهه زيد وجهي حسنة. أم أم حسن أما جون تكيب ملك أما زيد مختباس حسن خبارك يا كما مرفوع ومشن يا ذكرترياه وحسن جون عملك هاي جمزات إليه يوسف حسن وجهه او تكيبا كوصف لتصف على غيا موردين قررنده منسوب ليتوند شبيه بالمضافه نجي يا حسن وجهه يا مسرع اجي زيد نافر امران زيد كما كما كما كنذا عمل دياري امرن مفعول به كاسم فاعل طولث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 نداء ان شمل صوب في كان وذا مضاف وصاحب المضاف تعريفه هو ان يتصل به شيء لا يتم المعنى إلا به كما لا يتم المضاف إلا بالمضاف إليه هل معنى المضاف تواؤن او جزء أصيل من المضاف اليه نبيت او كما معنى التملكا شريف المضاف ايش او سكا كلميك باندي تشتي جي بي اولو معنى بيت أو جزءي او تواؤن مثلا وقت امير زيد الحسن أجل وجهه بسون يا ذكرناه جهده حسنك بيارني معناه كتمامية. ويا حسن أدبه أي كسيك أدبي زرية. يا من أصدق يا أبوه هو حسن أدبه يتحسن أدبه. قصة مشابهة سفعل قيمورد إلى خالجه من سياح حسن يا يا قارع جبلا. ما أصدق يا هو وقارع جبلا. أو كن سيجك أشيل السكيف تروح على مان كيف غيره دائما على مان كيف غيره إذا حال جبلا لا داعي ليه طالعا جبلا أطالع عن جبلان أيش رش في مزافا؟ نوع تشوارم النكرة غير المقصودة نكرة غير مقصود يعني فردكار اولا من معرفني كان داعي لأكي والمقصود جهنية فرد مشخص هكسي او كاربكات بني لاكم ورد نزلته مثل قول الأعمام يا رجلاً خذ يدي. وكما إذا نادى، في رجيم خياباني خرجين وكاتب برو، ده في رج يا رجلاً خضبي يدي. قال قاله هاي تيجي جميلة في بريد. أو فرق ما في أمريكا غير غير مقصود. بلاك النتيرة منادات ومن غير مقصود منصوب منسوبة. تجينا هي حاف نداء رجلاً منادى. منسوبا يمكن غير مقصود. أنتس. بيديش جار مجرور متعلق بقص هي مظارفا إليها ومحلا مجرورا وإن كان معرفا باللامي قيل يا أيها الرجل يا أيها المرأة اذا قال هاتو أم نتري غير مقصودة معرفة عن كلها الفلام إذا لو حالتا هل أكريت أم تجريبا إليه أكريت كالتركيب ام جمله آوازة يا حرس النداس أي مناداس مبني نترزم حرف تنبيه او خلمك بشأن يا أيها يا يعيتها او شو الوقت كيف يمكن ذكرية فشايا كيف او شو الوقت يعني اسم فاعله يا اسم مفعوله يا اسم مشبهه يا فعل تفظيله و ليس كالا مشتقاته او وقتا او شو الوقت صفاته من علاقه من اما او شو الوقت جامده نجد كامل امانه نبو نجد كيف يمكنك بدال ديالا صفاته بدالي شركة ينجزه أردت أن يقول ايو يا اياتو هم شخص مرفوع ذكرتية ايو اياتو مبنيتا الزمن سوهم مبنيتا الزمن بدل أن يصبح مبنيتا الزمن هذا مرفوع ذكرت هذا ما مرفوع ذكرتية إذا لذا الرجل جامد في ذو مشتقاد هي لكي بدل ايو المرأة يجهرها مثلا يا ايوه انت اامروا في القرآن الفرس يجي ايوه حالف نداس ايوه مناداس مبنيتا الزمن ها حالفة كان الذين موصولوا جزء مشتقاته جزء جوامدة، فاسألك بدل بدل لا وليس لك شيء مبني راح يشيل محل المصلوب؟ عمله فعل فاعل بس شنو يعني الصلاة وأمازومانا؟ يا أيةها النفس المطمئنة، أي منادها بثميها، النفس جزء جوامدة إذا بدل، المطمئنة توصف أو ذا بعدين وريسبون من نفس المشتق هي يا ايها العالم يا فزني ده ايو منادى هابو تنبيه العالميتها صفه بريد تنبيل والمشتقات ترجيبي ان صورتس اذا مترحت كامس كمساله كثير ايش ترخيمه ترخيم يعني دون بالغريدن منادى بمعنى دون بالغريين يعني كنت المختصره القائيه لو كنت ترخيم فليس أرزلنا أو أولي هذه سورة تولانية معموراً كتائكاً أو هي كأي جالكاً ويجوز ترخيم المنادى ترخيم المنادى جائزة ترخيم جس وهو حص في آخره للتخفيف حسب الآخر المنادى بو تخفيف كتائك مطلب بشرط أن يكون علماً غير مباطن وزائلا على ثلاثة أقرب أو مختوما مثال التأنيس أرم شرق له كأولاً علم بيت و مضاف جنبه على ما مضاف ما راح نعمل كرييه ولا صي حرف زيادة تقول الصي حرف أجر كم تربية يا صي حرف تقول آخر غيول لابوي أجر صي حفي بينا وقاعد دو حرف شبه هذا اسم دفعات شبه هذا حرف في عكار أجيل الصي حرف زيادة تقول شبه هذا اسم يفينا بواري يا مختوم يا بتاع التاني كبريا تاع التاني تقول لابوي يترك إشكالات كما تقول فيا يا يا مالي يا مالك إذا كنت خيري فأنت أقول لك أن تخيمك بجي يا مالك أو إذا أعرف ذلك مزول يا مالك تخيمك يا يا منصور إجي يا منصور وهو رتئوان لا عثم ما نأكلونك يقولون هي عثمة ويجوز في آخر المرخم الضمة أو بقاء الحركة الأصلية إذا آخر ملاله المرخم درس الجشية المزمون كيفوغيره يجي يا مالو، يا منصور، يا عثمو يا وقت يحاس في أجزاء وكلمة أمانية وش هي حركة لا يا مالك وقت يكفر إلى إلى يا مالك هل زرع كسره بيصير ليته وما مالو يا يا في ذني وقت يا عصمة مزمني كما تقول في يا خارسو يا حاري يا حارو. نوعي كله من هذا من المندوبة مندوب يعني خاوكي من ذلك كانوا بيانة الصفو تفجع لا راحة البيت واعلم أن نجام الحروف النداء ياخجز حروف النداء وقد تستعمل في المندوب إيضا لمندوب شئ استعمارة البيت نجبه يعني أما نجبه يعني إظهار تأسف لا راحة البيت مندوب شئس وهو المتفجع عليه بيا أو و مندوب دور عبارة اللي اشترك تأسف خرية لسري تفجع ونعرف قطيف خرية لسري با يا يا و الوجري يا زيداح يا و زيداح يعني آخ بو زيد واي بو زيد كما يعني تأسفه كذلك مطلب بقوة اشعاتنا للا يجي يا حرف النورد بس زيد من دور مبني نسار زمه شو تخلافو هلوك منادي مفهد معرفة بيه اما لرا لبرق أو ألف الندباء ما بيجي صفة تحكي يعععني وإذا محلني شه موصوبه وكمان هذا قلتر هي بيجي حرف ثكتر يا وازيداع فوا تخص بالمندوبين ووا اختصاصي فقط بالمندوبين ويا مشتركة بين النداء والمندوب يا إشتلاقيه لبين يا لبين نداء ومندويشة أو دلوقتي عمرنا خد تعريش هل ندبس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 درس يا ربهم. الدرس الثالث عشر إلى منزوبات. القسم الثالث يعني لمنزوبات المفعول فيه. مفعول فيه جنزف. جريك فعلك يا أنجبور. وهو الاسم الذي يقع الفعل فيه من الزمان والمكان ويسمى زرفا. مفعول فيه اسمك كفعلك لأو واقعه. جاءت يا الزمان يا مكان في جنزف. ديال خوف فعل لا تاند مجرد به إلى مكان جل زماني. حتماً لمكانك كانك أنجام دلية قشتي مقيد بمكانه والتوارع أفعالي إشكالية مسائل دل أبيض مقيد بزمانه لنتيجة حتماً زمانيا مكان موردنا ذلك إذا أجد لازم بنجم نكالذكريكين فيجن نقوم فيه فيجن الزمان ومكان فيان تقسيمات ينفخك الزرف الزمان على قسمين مبهم يا مبهم وهو ما لا يكون له حد معين ظرف المبهم الزماني بزرف ييجي لك حد مشخصي نيا فهي أنا روزجار روزجار زمانك يا حين يعني وختي فصل إجى فشتي أنبيت ليها حتى حين هذا زمانك زمانك محدود ومشخص نيا مثلا بيجي صار لك بيسروج مانيك دو صارتش نيكا ما مالك الزرف المبهم دو محدود يعني الزرف الزمان مشخص معين وهو ما يكون له حد معين حد معين بي وبيوم. ديال الروج عبارة عن ابتداء لغة قاراتها غربية أو زمان مشخصة. يا ليل مثلاً، يا شهر يا السنة، شهر يعني ما عن كسي شاوروجا، يا صالة كسي سو شص شاوروجا. أرقام ترتيبتهم لحد معين يعني نسبة الجزر في زمان محدود. وكلها منصوبة من على الظرفية. تجمع كلمات أقل الجمله قاريان قلت قسمان بو بيان أو إثيابك إنك فعل ينتهي أنجام بوه منصوب يأتي وتتضمن معنى في ومعنى في حتجره على زمني أنا شوف في بو زفيه ديك رأيتمان مثلا اجي صمت دهرا روز جالي روجم يعني صمت في دهر روز جالي كا يعني صافرت شهرا مسافرت من يعني سافرت في شهرين. أنا من هديبه. كهذا كيان هذا ما قلته. نعم، أسمعني. وزرور المكان كذلك. زرور المكان شوالا. مبهم وهو منصوب أيضا. ظرف المكان مبهمش كحد معيّن يا نيا. همشى منصوب. وقت خلفك جلست أمامك. لبردمت بردمت ودانشتم لما فشلت ودانشتم خلفي أنا فشلت أمامي شبردم. أنا مبهم. بوط يا عزيزي مبهمن تولك أنا يشرح حد معين ينير، فازك إذا من نريد أن من، أكانت أعلم من أو حتى روبرين تولكيش هو على من هروال إتداي من أسرع لا لا يشفر من جير تايم من بان فرمن، جهات عندي جهات حد أنظر أنا منصوبة كل يوم. واختياري زيد خلفك، زيد هلفسرتوا، زيد بوتلاف خلف الورقة منصوبة. منصوبة بقي استقرق محزوف. كان فقمة زعتر ذي هك ما حلل المرفوع خلف تأريتا خبره يا محدود نواديومي وهو ما لا يكون منصوبا. وللمحدودات للظروف المكانية منصوبين. بتقدير في بتقدير في منصوبين لكن بل لا بد من ذكر فيه. أشياء حتى فيها تذكر أين؟ للظرف المكانيلي محدودة مثل جلست في الدار يعني جلست في السوق جلست في المجلس سوقي يعني في المسجد يعني بازار أما المفعول مفعول فيه بمشيوكا ذكر ما القسم الرابع المفعول له قسم شوارم مفعول له لا منسوبة مفعول له يعني اسمك منصوب كواتيت بيانقر قلة الفعل فاعلة كفاعلة كفاعلية بأنجام دارة. وهو اسم لأجله يقع الفعل المذكور قبله مفعول له اسم كبخاطر أو أو فعلي كواب برلقه إذا كتريا وقعبت وينصب بتقدير اللام منصوب كليل ذا تقدير لام حرف وقد وكضرفته تأديبا لين وهو أدب كردني يعني ضربته للتأذيب لبالتأذيب يعني قعدت عن الحرب جبنا دانش تملى الشركة لبالترس ترسنوكي جبنا لرى مفعول له علة قعود لحرب بروازي للشركة هاورد لبالت جبنه ترسنوكي أي الجبني. وعند الزجاج هو مصدر تخطيره أدته تأذيبا زجاجه فيه مفعول له مفعولنا هنا هو و هي امانه مسدرا ينا مفعول مطلقا كعامل كان محزوفه فصار نطيت يجي ضربته تاديبا او ارى تقديرك يجي ضربته و ادبته تاديبا كذا مفعول مطلق او عامل محزوفه يا قعدت عن الحرب جبنا زجاجة ارى تقديرك قعدت عن الحرب و فصلا جبنت جبنا فرسيا ما تنسيك؟ ما تنسيك؟ فهي يشعر زوج قابل عطماني لا هناك بيانة على فعلها عن شيء أفرهز، عن لو صحناك وكاك السوي لحالات الدلوني والبيوني منافقينك إياً أمسنا فرمين لو صحناك أو من السماري فيه غلمات ورقد يجعلون أصابعهم في أذرعهم من الصواري حظر الموت. المثنى من حظر الموت. دبر ترسم لك، دبر قفاراس جعل أصبع في أزنك. أو إذا له أو حذر من سورة سما له. بغيا بينهم. الذي اختلافك بغي بولبين فيانا او بغي لك بسوره